بسم الله الرحمن الرحيم عبت وتولى أن جاءه الأعمى وما يبريك لعله يتزكى أو يتزكر فتنفعه الذكرى أما من اشتغنا فأنت له تقدى وما عليك ألا يتزكى وأما من جاء يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى فلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره كرام بغرة قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ما ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبدنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء تصفا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امذئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسترة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة